لقد كان لكم فيهم مصوت حسنة لما كان يرد الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، أَتَّلَّاهُ أَن يَدْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيٌّ مِنْهُمْ وَدَهَّ، وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.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 تولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا داءت المؤمنات مهاجعات فامتحنوهن فامتحنوهن الله أعلم بما نهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا فلا ترجعوهن فَهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ لِيَكُمْ أَن تَكِحُوهُنَّ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ أُدُورَهُنَّ وَلَا تُنْسِكُ بِعْضَكَ وَأَفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا وَالْيَسَالُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن لا لكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبت فعاقبت فأئت الذين ذهبت أزواجهم مثلما تقو واتقوا الله الذي آت